الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه لدرسين رابردو جشتين سر كسر مساله زور غولا وزور جيران كبريتيا لا موضوعي العذر بالجهل آية نزانين ابيته عذر بوكسك كوا لا توحيدو لا شرك شارزان به كبكيتنا وشرك كوا آية أو كساء للا إخوة معذور أبي علمات شأنوا تدرباري أو موضوعات ولا بتاعبتي لرسالة كشف الشبهات كشيخ محمد كوري عبد ابوتي أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل فأبو باسمان كردوتمان أليه كإنسان كلمة يقل دمية دروا بنزانين وبي أبيبا مشرك وكافر ابي بي او شخصاء او جاهلي او نزاني نبي بعذر باي عثمان ليري كسانيكات شرح يم كلمي شيخ انكردوا بدا خا زربان لي انتيكتشوا ايا شيخ محمد كوري عبد الوهاب مساله عذر بجهل تشون سير اكا او ها بردو كغوايا بل اير كسك جاهل بنزان بامك مس مشرك نابي كلامي شيخ بتاكيد لنا أمر ساليا وانيا بالكو لكتبو رسائل كاني كشيا هروانيا هندكشتها أواني كأمين في شرح كردو كبا عقارشي غلط يانا بردوا لي أنتي شو توشيش شبهون بيا إن شاء الله رونا كينا آية جهل عذرة لمسائل التوحيد لو مسألة نيك بيان المسائل الظاهرة يا ما علم من الدين بالضرورة أو يكوا في بيزانية وعميو عالم نابي فرق بكرة بيننا أنا لنا زانينيا وكموري توحيد وكموري شرك وكم أوش تاني كوا أنا وخلتيه زان راو لا واجبيتي نيجو روجو زكاة وحجو حراميتي زنا وقتلوا لواط أو بابتنا. شو كأم بابتنا خويت على شارعتي شي بي نانار دي بي شارعتي شنني ربي امال لنا فطره انسانا شتي شي مذمومن شتي شي ممدوحنين يعني هيش كاسيني ياك شارعتي شي بي نغا نزان كزنا شتي خرافه نزان كوا لواط ياخد قتل ياخد هر يشي غلو زل العالم اكري امان شتي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 قول لما ان كعبدوب شو كدعوي بقمر بينا جيشتو عليه والسلام ولا مردون بينا لا دواي هاتني بيعمارش عليهم الصلاة والسلام. بونو منا بلين نو من النبيين نوبة بيعمار محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا بيعش محمد عليه الصلاة والسلام او كسانى كوا مردون او كسانى كوا بيعش هاتني بيعمار عليه الصلاة والسلام نماون حاليا چون بوا أوانيا موحدون حنفاء لا سرديني باو كإبراهيم روجتون شركة قرار ندا بموصلمان مسلمان روجتون أوانا مسلمان بون أو أنشى كوا كوتون تناو شير كوا أو يان بيان وتراء أو شير كوا كردو أنا يان أجان لنبوا بجهيليتي كوتون هردو كان مشرiken هردو كان هردو أمجروي مشرiken أمدو أنا بلام أويكوا بي بيو باشن جوي بيان دابي أو معذبة بي وتقوي تبارك تعالى تعزيب اللروجي قيامته وامتحان اختباري ناكا لدينيا ناوي كافر ومشرك معذبه او شيكوا بينغيشتو دعوي بينغيشتو باش بيغمرك علي الصلاه والسلام ايشهر مشركه هر, هر كافر بس او بيوتر مشركه وكافر شي غير معذب وتتعذب نادري لساري هتاكو اقام حجي لسار نكري كلا سريشينكراو خوي تعالى جي هالب رزق قيامت ام نقطه زور مهمه املي تشبغي وتفرق بيني دو جور كافره دو جور مشركه كافر كمعذبه لسركو فركي كافر كمعذبني لسركو فركي اويك معذبة اويك حقيقة تكي بيه قيشتوا و باشان لا سرينا رشتوا معذب نيا اوهيك بيهنا قيشتوا اوهيك بيهنا قيشتوا اما لا يوجد إسلاما لدواي إسلامي بهمان شيوا هركسي بكو يتناو طبعا عين هنشد ابنوا بشان بشوا او بشي كا استجابيان بابي غمرك صلى الله عليه وسلم وتعريفي إسلامي اللخوان تطبيق كابريلا بريتيالا الاستسلام لل والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهلي أمان تطبيق لنا دائري إسلام بابي أمانا لنا دائري إسلام وأتوك ساني كاستجاباك أن بوبي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام يا غمر خو شيء اسمها فرمي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأمالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله كواتا بأغمري أخوة عليه الصلاة والسلام كهاتوا بلوروا همو خلق دبيته وبقتال بلدان او اي كوانا او انا همي كافر ومشرك ام كافر ومشركه انا او انا رزقاري انا بي بله دستي بيغمر صلى الله عليه وسلم كاستجابهك او بشريك باسمك لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجك زكاه تين. اما انا كنرزغاري انا ابي كواتا ما استجابهان كرد او اي بو وصفكنا به مسلم وحدنيه اما او اي بيبدو بشاوة. او بيبدو بشواه أو بشيء كوا دعوى كي يجيشتوه أو كشي أو كشي كوا دعوى كي ينجلستوه أو إذا دعوى كي يجيشتبه أو تيا كافركم مشترك كي تيا معذبة بيا صلى الله عليه وسلّم قتالكروا للدنيا بر بيغمر يجناك عليه الصلاة والسلام بدرس يجناك القتال كابن مريء للسر وشيلك للرجل قام الرأس نوجهنم خايت على خات نوع عذابها شكافر مهما كنا معذبينا حتى نبعث رسول او رسول كي في راجاني عليه الصلاة والسلام تويس تجابد بونك جابدست رسولك يا شو إنك تواني رسولك قتالك تريتوا أكوجي إلى جهنم هو بيأس المصير يان أو تالدست او برز أو هناك يبدكوجي بل كأمريج لسر أكو في شيكو كوا تو الكراوه حجشج لسر كوا أشي ترجك يا مدرأ بوجهنّم ببي اختبار امتحان رأسن بوجهنّم أما أوانيك وبيان نجى يشتبيه دعوين بيان نجى يشتوه أم نقطة نزول مهمة برامجي أجا داريبين أو كدعوين بيان نجى بيان نالين مسلمان بيان نالين مشرك وكافر بس غير معذب عليه يعني لسر أوكو في الشركات تعذيب نادر يا شو كبيان نجى هر يهوديك هر نصرانيك هر بوذيك هر افريقيك هر أستراليك هر كسك كلام لولاي الدنيا دين إسلامي بيان نجى دينك أما في ناوتري مصلما أنا مكافرة بس تعذيب نادر للسريع إقامة حجلا سريع نكرة موضوع إقامة حجج أبوه والنية بيبوتري كافر بوه تعذيب دري للسريع أجا داربة أو لما سائلة ظاهرة كانه ببوه والنية كبيبوتري والله إقامة حججنا سركد إنجا مشركا بون منا أستي يهوديك حكمتيه مشركا نصرانيك حكمي مشركا كافرة بأم با شخصه هج ديني إسلامي شيء بجونك أو تبي في ناولي موحدة مسلمة أما مشرك أما كافر بس إذا دام ديني بين جيش توأ أما كسحوق ما كيشيا حوق ما كيا وين معذورة لعذاب نج معذورة لو يكبي بترشي مشرك يا كافر أما ذول مهمة تجيبين. أجرهاتو هر كسير لو عند ديني إسلامي برجوا كود في هذا مرة فرمس الله هل يهودي نصراني مني برجوا بكريمان بينا هنبو أجر يعني أو كتجهز عذري لا تعذيبنا منتهوا نج هرم يهودي يا نصراني مني بينا من نادي استودعوي من بي اناقا بيناوت دي مشريك وكافر مشريك وكافر شو مشريك وكافر نيا هر كيس انقيادنا كعبد ديني خا هر كيس تسليمنا بالتوحيد هر كيس براءه لكفر وشريكنا اجا او جو يريدوا اسلام ولدو اسلام خلق بن بشوا خلق بون بشوا يا مسلمان او أم كافر دو جورن او يعني عزلي هابو يكوا دعويا حتى بينا جيش توأ بلام عزل النجل بروي كمشتิกو كافرنيا تعذيبنا ليه كان أو يكوا عزل رشينيا واتهم مشتى كتأفرى ومعذب عليه يا وأمشي شيخ الإسلام لنا ومجمع فتاوى أمبابا تاني زوجة شد أو كلامي. كلامي ابن وهروها محمد عبد الوهاب حتى جاءت صار للجنيد أي مشيخ بن زال بالتفصيل الجوانب بس كراوتشان موضوع شي ونرا ولا لا خالق برقم اما موضوع بمجرد اويك عليه ولا كاك اوا حجيل سرنا كلاوا او بنا ب بنا ب بوتد يا كافرني مشتغني اما غلطه امقسيه جاءوا جو لكسانه لهر دو حالتك ولا اسلام ابن جاءوا ب سبارد بمشيكانش كباس ما كردن يين است تفصيل هگين بو کساني كه علا زمانه اجين چوكه مثلي زمان كه علا فرقه له بو زمانك بزاني لچلا يعني كه فرقه لولا نو فرقه زمانك علمي تالو زمانك علمي تانبه نبه او زمانيك علمي تابه ايا او كسيك الين معذورا ايا لو زمانيك علمي تایه أمن نقطة يجي زور مهما أمش، عاجداري أم نقطة يا يعني جاري جواها يا يكبر برا زانياري وبلغ كردناوي علمه توحيد، ألو وساطة يا ألو ب خلق معذور نية حتى أبغى جهل كبلين والله دعوة بين الجيش توش دعوة منتشرة أو بخ إعرابي للدعوة كردوا، عاجداري يا جبن، يعني بون مناسبة مشترك كاتك مشركا. وتمعني كيا دعوي بينكيش توأ يا نوعي دعوي بينكيش توأ أو دعوي بينكيش تبي أو أو بيتون بأس بكره أو أو بون منا لن كوا دور للمسلمان مثلاً الجي دور للمسلمان ياخد لنا ولاتي كفر الجي يا إقام حجيل سرنا كناه معذور النجل مسألة كيا لمسألة بكافر بون كيا خو أجر لو بك ملوي شنو نل نل نناك لهي شيء معذورني يعني معذب شنو كافر شنو بوجهك اخوان هلصاون بقران <تصفيق> بدوي قصدك معرضا لو الله اويك بمشتكي بمده يا متمكن العلم يا متمكن العلم يعني توانيه <تصفيق> علم بدز بيني يعني اني تواني علم بدز بيني او ان توانيه علم بدز بيني واعراضك رد وتقصيرها افراطه او جرك سان امانه معذب مو معذور اجني بجمر لسر او حالته او ني بلاين والله كا كمردون دعوان بينك شو دعو برجوان كتو ابو خيانه هاتون جوي لبغرن ملامهيا متمكن ني للعلم امش ابي بدو باشا ام ابن القيم لطبقه حفاك باس كدوا لطريق الهجرتين أم على كسانك هن لوانك علميا تنجك وتو امجبن بدو باشا حتى امان جبن بدو باشا بشي كان هل بوخوي عادتي وإعراضي تايا؟ يعني أجر علمي شي كوتوا ودي ناقرت أم جوركسة الله أمان شهر معذباً أواني كوا مقبلاً لسر علم. بلامدستي أنكوتوا أمانا نكررج قيامة شيئاً إخ اختبارك لرج قيامة. أما كرتيب أبسة كام كأبسة زر زر. أم كرتيب مهم أبويك ولايت. جالس الرج ناي أبسة استينا سر كلامي شيخ الإسلام ابن قيم وابن ابن التيمية، ابن القيم، محمد كرعام بن الواه، هذي يجلو علماني كوا باس عذر بجهل يعني كردو مثلاً. الله يجيبه للمنا. كاتك علم من بعموم خالد كافرناكم. أما لك لا مش محمد كرعام بن الواه أبيني يعني لك تبكاني على رسائله كانه. وخل كانكش أماكن بدليل لا سروي كاكا موضوعي بكافر كردن. هل هوا أسان نيته خلق لجعلكوا تشيكة وكافريكي وتعش محمد كور عبد الله ألا من بعموم خلق كافر ناكم معناه لا تعين كردني كافر أبي إقاميحة جه أبي أبي أو أبي, أبي, أبي, أبي, أبي, أبي. أو محمد كور عبد الله أبي بمشي ولا يكتبين لك تجاوب كانيه تمشاكن كاتك دعوي كرد لنا و ل ل نجد بعشان بضاري كرد ولا حجاز ولا أرض جزيرة هم مو أرض فتح كردو هم مو مشريكيين لنا وبردو دواي إقامي دولة إسلامية كرد فرمي أويك إيه وباني أكن لغيري خواش شركه بزاني أنا زاني، أنا مش شركة، أنا بل من نايم قتالد لجلابكم أجرن أدبي استبيان نايم من حكم كافريني كوا معذب على هذا الكفريد من أود لجلابكم نا حتى بيد او أو معاملد كام جاء أم كلامي شغل خالك تيك شوى وأزاني ما بز لم كلامات يا أويك أصلا هر كافريناك جاريش كي لاينوى شيخ محمد كوري عبد الوهاب رحمة خواله بل كاتي دعوى خواك كردويتي بخلشي بلاي كردويتو دعوى كي أو كسانيك ككتبو رسائلي بوناردون وتويتي بي ب بي بينا سر أمدعو مباركة دعوى توحيد لا اله إلا الله دور كونه لا شرك ولا هوارك إدني غيري خوا او بابتنا تأنع نزرك ذنبه غيري توكل بس لا سر غير خوا فرميتي أمانها مي كفرة وشركه أمانها مي كفرة وشركه بس من كسر ككافرناكم مقصدي او أو كافري كتعذيب أدري نك كافرناكم بمعنى ش دیگه نیاگادر بن. جهان فرق کن لبین کفر و شیرک. كفر کفر و شیرک دوستی جوازه. هنده چی جال نخیرش جواز نیه. بل فعال یعنی با انسان واقع تماشا کار کفر و شیرک و شیرک کفره هر دو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 واضح يعني هتايقه محج يعني تابينا وتري رسائلي بو عند كتوبي بو اني اجادر كريته و فيرا اجندري اجر لسر او لسر او هر مصرب او كاتدوي زانين حكم بتيجي ادري باكوشتنيش ادري باقي شي ادري فواتل باشا مشركه كافره لدوي شاد قتال لقال أكري اجر مصرب لسر او أقول له سلوا مصر كاتجاهل شخص كبشرك وبكوفركا نبو بعزرك بينالين جاه ببينالين مشرك كافر مشركي شو كافريش؟ بلى قتالي لقالناك لأمانة كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يستبانون من كلام الشيخ ولا كتاب عارض الجهل لا براء بين صتو سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في من مات قبل هذه الدعوة ولم يدرك الإسلام رسالة الشيخ محمد كرية عبد الله كراوة الباري أو كساني كيف دعوي الشيخ محمد كرية عبد الله دعوة توحيد وإخوة فارستي كيف جاء أو كيف جاء بقى؟ لأن بس على زماني أو كيف جاء؟ أو بلا كرا كرا كيف جاء بلا هيكات؟ محمد عبد الله حكم جاء هي أنه مات من أهل الشركي سيديك، لا يقول إنه الشرك لا يقول لي؟ لا يقول لي، أولا أهل الشرك, نا أو الشرك. لسر أو مردون قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشركي كيف حكم بسريانا اجر ناس رابع بأي هاواري كردو تغيري خواه، نزر بوغيري غيري خواه إلى آخره، لو شتاني كوا الشرك وكفر وظلالته ويدين به وما على ذلك او يكدوب دينه ولا سر أو فهذا ظاهر أن أنه مات على الكفر أو لا سر لا سر كفر مردوه ولا يدعاه ولا ولا شيء ولا يضحى له ولا يتصدق عنه نا أضحي يبؤ أكله نا صدق يبؤ أكله نا دعاه أو لا سر شيء جروشتوه أو أو كسانيك وأنا بفعل الشرك أو ناس راون بفعل يشرق يكسر مطلقاً شيل يا كردن هموي الحاق كردن بنائي مشتكيين أوين ناس راب يبغوا هواري كردو تغيري خوي تبارو تعلو ولذي يبغوا غيري خوي تعلاء كردو لبيجو يدعوا يشاع محمد كوري عبدل وابي بيابقا أوانا لناو أصنافي مشتكيينان وأمد دعاءن بونا كري وأما نا باريتة والأخوة كأخوة رحميهم بيابقا إن سانا. اگر سرنجی ام دعوی ام جوابی شیخ بند، بایان دارکه ای که شیخ، همون کسی که به مشریک دانه کوا چی بی؟ کوا دعوی غیر خواهی گوری کرده بی؟ ام شخصی زانی بیتی یا نیزانی بی؟ ها؟ اگر در زانی بیتی یا نیزانی بی؟ چون دو حالتی، یان او تا زانی بیتی یا نیزانی بی؟ اگر زانی بیتی، او التواه هو معذب يشلقه قيامتي يا اخو اختبار ينكه اگر ني هر كافره هر مشركه امناته ان يدعي بوكن روش قيامت اخو جلوا على تشبوكا امتحان يك اختبار يك قاتل هرد حالته قايم دعان بوناك اگر معذب به يا معذب نبيه شنو كان السر اصلي اسلامنا مردوا هل وها فتوي شيخ حسين وشيخ عبد الله هدو محمد كور عبد الوهاب بازك عليه من مات قبلها قبل الدعوة ولم تقم عليه الحجة أو بيج بيجام دعويا دعوية توحيد وإخوان بارستي وكسجنبو بيك حقيقة أو دعوية بيوتبي قام الحجية لسير كردبة في من مات قبل هذه الدعوة ولم يدرك الإسلام وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم ولم تقم عليه الحجة ما الحكم فيه وهل يلعن أو يسب أو يكف عنه وهل يجوز لابنه الدعاء له ما الفرق بين من لم يدرك هذه الدعوة بين من أدركها ومات معاديا لهذا الدين وأهله أما سؤالك يا أو كسيكو أم دعويي بيج أم دعوية مردبة وإسلامي راس تقيني نبيستبة أو كأمر خلق أيكن كان على أو يكأمر لزماني شيخ حسين وشيخ عبد الله يكري شيخ محمد يكري عبد الوهاب على وإقام حجي لسر نكرا يعني پی نوتره به اما غلبتا و دینی خوایگوره پیشوانی اویا حکمی اوکسشیه و عیا لعنتی لیکری عیا جونی پیدره یان به دنبی لعاستی و عیا کرکی بوده تو این دو عابکا و به برجوکا و تبهو زنی بیتیه اوی نیزانی بی و اوکسی معادی بوده دجاتی او دعوی کرد. الجواب كي من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوى فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك عينا شيء عين الجواب كي باو ش يعني لأهل شرك مردبة وأمدعي بينا جيش او حكم يحكم سريع بس يا أوي يا كوا أجد ناس رأب يبوي فعلي شركي كردبة وتهواري غير خايك كردبة ونظري وغير خايك وتوكلي لس غير خايك و... ب... أما يبدون إخوة زانبي ولسر أما مردبه فهذا ظاهره أنه تعالى الكفر أولى ظاهره أبرا يمنى زانين بي قيشتوا كاتي خيها بين قيشتوا بالله أم حاله هردو ها هاتيا ها كافرة مشركة دعي ولا يضحى له أما أضحي بناكري ولا يتصدق عنه ما صدق بناكري وأما حقيقة أمره فإلا الله تعالى قاله فإلا الله تعالى ما بستي تيا يعني خواة زاني للروج قيامت أم شخصتيا اجر امتحان بكره رزقاري بينا ياخذ لكاتي خيقه محجله السكروبي وتراوا واصلا هذا اختبارنا كل راس بوجهنا مره فان كان قد قامت عليه الحجه في حياته وعاند أجر قامين حجج إلى سر فهذا كافر في الظاهر والباطن يعني في الظاهر والباطن يعني أمك سأ أم لدا لدار يعني لا حالتك يا أم شخص يعني بيوتري مشريج وعذاب شدري إلى وان وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمر إلى الله تعالى أجر قام حجج إلى سر كرابي نازانين بل عملهما كاتبينان مسلم تجمع <تصفيق> كواتل لي رأى تماشاكين بالفعل موحدا كسانيقهن مشريكن بالامتشيه بقام حجيهن لسر نكراوه كسانيقهن مشريكن بقام حجال لسر كراوه كواتل لي هردو حالة يدو مشريككا بيناوت الى مسلمان وأما سبوهو لعنو فلا أجوز بالام سبو لعن جايزنية بل لا أجوز سبو الأموات مطلقا قال لنا بمطلقي بحروا برها يعني بوشي ويتوجون بمردوان ببعام يعني كما في صحيح البخاري عن عيشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا <تصفيق> الأموات <تصفيق> يوجون بمردوان مين؟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 في زور بعساني أو ما ندسكو لمسألة ظاهرة كانا لمسألة كاني كواضحة بتاعي بتي مسألة أمور توحيد الشريك عذر نية بوا هيج كسيك بيبوت الجاهل شون كأم موضوعة بيج أو رساله شبه بيج أو يبي غمرش بنيره صلى الله عليه وآله وسلم يعني خوات على بيج أو يبي غمرش بنيره أو قام بتشي لقلم دلاؤن بمشريكيين استوت تبع شيء بالقيس كا بيج أو سليمان بيج أو سليمان كغازي بابنوسه ولكن يقولون ان يكون هناك حتى مختلفه بن يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون بو يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم كوتى امانه مشريك كافر قوم بيغمار راسهم كبيغمار بويا هذا مشريك بنيا مشريك بس ما كره ما مشريك زوزات زو يابو خاصه موحديه بهردو باشا كشيت او كي اقامه حجيل نغو كافريكا كافرو بينالا كافر بيالا كافر هل وها كلامي تلمبارا ولا ايمي دعوه زوره كوا سبارت بوكساني كوا لا لا آآ دعوي توحيد تي نقيشتون بجاهلين مردون كامانا مشركين لوانا فتوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر من علماء الدعوة النجدية باس بانبوك هلو كتابية على سؤالي لك راو عن قول الفقهاء إن المرتدة لا يرذ ولا يورث فكفار أهل زماننا هل هم مرتدون أم حكمهم حكم عبدة الأوثاني وأنهم مشركون بصير الى كراوه مرتد ان مراد ورجرن مراتش ميداتش ليورجي المرادش ليجيره كابلا ككافر به بمري كان نوي ياخذ اجر كسيك مسلمان كي كافر كافر كا ميراد كمسلمان أما اما زمان خمان كين فكفارو هل آية وان مرتدى ما بستي لكوا فارهة لزمان ما بستي غيري خوي تبارك تعالى ما بستي لو وانا كون بو غيري خوي تعالى أم حكمهم حكم عبادة الأوثان وأنه مشترك تما شاكه يعني آية حكمي مشترك عن أينه هالمشترك أصلي يا حكمي مرتدي عن أينه أجل الجواب كه على على أما من دخل في دين ثم يبيت ديني الاسلام ثم ارتدى هل سبيته نو دين الإسلام دعائي هل جرنتها هو بيوتهم مرتاد فاولئ مرتد وامرهم عندك واضح ام دار يعني حكم ام شخصات شيع حكم كي ديارة. أو او كثابت شي لبكره ها استتابه اكره وياخذ اهل العلم استتابه شي اللي يقول الله لك ولك وجنا امانه استتابه اكره ولا توب بك لو ردت اجيناتك وجين ام توبكر نبو او نيه تابي بو كافر بو اويا كل سر كفرك تعذيب بدري مرتد بوا كافر بوا أهنرية بوا محكمة ليرتشي ليكري؟ استتابة أكري كواتا كسكة معيّنة وكافر يشكرا ودوائي لا بردامي محكمة أما مرتد الله أم أخذ ذاني واضحة واما وأما من لم يدخل في دين الإسلام أما هر لبدايته ونشتناه دين الإسلام يعني شيء لبدايته بذلك لم يخصيه بل أدركته الدعوة الإسلامية وهو على كفره أم دعوة توحيد يا جواني بيغيش بلا ام سر شرك و ضلاله خويا يعني يك باكوداي شي ايو يا رسول الله والعياذ بالله يا عبد القادر نزل انا كتبو غير اخوان بان يجوا رجع عباداتش كان كما انا وثمان مشليكيني قريش حجي انا كرت رجعي انا كرت صدقاتي انا كرت سقاي حاجه انا كالعماريه عباداتي انا هبو يانا هينبو وشركي انت قالا بيش كان كدو اما انا فيوتري كفاري اصلي ام كفار اصلي اوياك واحد لابن الرتوبه شرك وكفر كفر و جاله اگر کسان اوابن دا اکوباو كان مشتیق بيه اولادکانشان الحق کرن بإخوانه هرمشيكن وأما من لم يدخل في دين الإسلام الله أو يكهرنعت بتناوذ الإسلام هذلا أساساً ما بس دي بان يجر رجوع عبادته يشكن بلام شرك ينكر دوا بل أدركته الدعوة الإسلام وهو على كفره دعوي إسلامي بيجيش يعني دعوة إلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكن ناب إما الشريك بكن ناب إما هاوبش بخوات على بيداب كن لعبادتها أم لسر أو شرك أبو كعبادة الأوثان وقع بداء أوثان زمان يبيها الله فحكم حكم الكافر الأصلي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 والكفر طارئ على ونع... الكفر كفر طارئ على يعني اما بن بكافر اما كفر وش هاتون بل نقول الذين نشأوا بين الكفار وأدركوا اباءهم على الشرك بالله الله ان سر كفر وشرك برورده بنوا با بافير كفر وشرك جواني هنا هم كابائهم وكو كوان وكو اباء واجداد انوان كما دل عليه الحديث الصحيح في قوله فابواه او نصران او مجساني اشنا فهمني كاتب مولود لداي حكم حكم فإن كان دين أبائهم الشرك بالله اجرديني دايكو باوتين تيبو شرك باكر دنبو بخواه تعالى يعني دايكو باوتين هاواري نكد يا رسول الله يا عبد القادر يا يا يا بو, بو, زندو بو مردوان أمان مشركن أولاد كان يشانتين أولاد كان يشان حكم دايكو باوتين مشركن كفاري أصلين فنشأ هؤلاء واستمروا عليه فلا نقول الأصل الإسلام والكفر طارئ نالين أصل كان إسلام كفر بسريان تو كي وكو مرتدى كي مسلمانا دعي مرتدى بيهتوى نعم أما أوينيا. بل نقول هم الكفار الأصليون عندما كافري أصليين لا يلزمنا على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور الدين الله أما أو ناجين كأمة أو كسانى سيدي كليام عبارة الزور دقيقة بوديابنها لا يلزمنا على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور الدين فإن لا نكفر الناس بالعموم كما أن لا نكفر اليوم بالعموم بل نقول من كان من أهل الجاهلية عاملا بالإسلام تاركا للشرك فهو مسلم الله باشا أما أو ناجين بوي بويك ويا بخل تجيبله والله هم ويا هم كافر ها هم مسلمان هجبوه لسر شريك لسر الله بي نو تراوا أما ويا أما مشريك وكافر بس يا بي بي كافر كوا بدري لسر بدري لسر أو شركي كواكر ديتي جالي كعلي إما بعموم تكفيرنا كين تكفيري مقصدي تيا تكفيري مقصدي أويا كوا تعذيب نادره ناله تعذيب يعني او شخص إلا كافر وتعذيب بدري كافريكا كافريك نادره يعني كافريك تعذيب بدري يعني مسلمانك نسر اسلامكي رجتوه أو سب دائما بين برشاي خطا. وأما من كان يعبد الأوثان ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين أما أوكسي كوا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 ها تعذيب وزعدها أقربيت وإقام الحج إلى سر كلا لا سر كأفكر دنيا لا سر مشي كردني مش تعذبانش وزعدها جهله وعدم من ينبهه كابراه كنيزاني وياكزنبو بيبلا لأننا نحكم على الظاهر وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله حكم لسر ظاهرين باطن قبل لا يخوانا زاني أو كسي قام الحج إلى والله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه أما مهمة، خويت تعالى كز عذابنا يا إلا إقام حجينا سر بكره بكرة، إن جاء مع جدار تأكيد يا كم هو حجبه حجبو أو النية بيبوت كافر وبس، أما بيبوت كافر، بلام لي رأى حجبه حجبو وشيء بوتعذب دانتي وقت أتكننا صن وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، هما التعذيب كزنا إن هتال في غمار دعوبي عليه غماري والسلام. وأما من مات منهم مجهول الحال أو كسانيك وا نازن الحال ينشونه فهذا لا نتعرض له ولا نحكم بكفره بلام ولا إسلامه ها جداربة لو عنك كسانيك بين أو نبخل النوّا ها ضايب بلنتي قطع يمكن زور كسياتش عبارتك عن الشيخ الإسلام ابن التيمية الشيخ الشيخ الإسلام ابن القيم الشيخ الإسلام محمد كرّ عبد الله أولادك أحفادك يعني لنا وراسنا قطع كان آخر كيناهن أو مشكلة كمانا. ولكن هم ان يكون في الاسلام يقولون ان يكون في الاسلام يقولون ان يكون في الاسلام يقولون ان يكون في الاسلام يقولون اختباري لك ولا بإسلامي. نهجلين مسلمان شو هاي يا رسول الله يا عبد الله شو مسلمانة مسلمانية ومسلمينية موحدنية مشركة. عبارتك زور دعتي تبي بين. لا نحكم بكفر ولا إسلام. لو عني شيء قبلي بشر مرتب سهم هيل أدواك كفر الإسلام. الله ينتو تين أجي لعبارتك عبارتك ويا. ما حكمنا ين بسريابلين كافر بتشي بكفر شيء معذب عليه. وهروها ولا بإسلامه نعجل المسلمين كاتشي ما يوا كي ما يوا كفر غير معذب عليه وأبي أنا سب شكا وليس ذلك مما كلفنا أو كلفنا له يعني أما تكليف يوما لنكره كبين بدوي أجرك صانع بقرن إلا أبزان إقام حج للسركاء والنكراء على قمان شيء وشنو تقول يا إخواتي على بلام قرين أو يدعان بوكره ن لا هردو حالة جدعان بوناكره أجل يطامح جالس الكرابياني يعني خيت ريزي أو أنا كمشريك؟ يترمعذب يا معذب نبي. تلك أمة قد خلد لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أو أنا إما برسالة ما لناك نتشيان كذا وتشيان نكتب. كواتا فمن كان منهم مسلمان أدخله الله الجنة. أو مسلم بيا. وإسلامتي تطبيق للبيا بوس الشطيل للتعريف إسلاما باسمان كرت. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أمان. تطبيق هذا إلى الجنة بإذن الله تعالى. تعالى ومن كان كافرا أدخله الله النار أول شيء كافر به أخي قرأي خاتناه أقرأه ومن كان منهم لم تبلغوا الدعجال كافرا. كام كافر؟ أولا قام حجي لسرك رابي. ومن كان منهم لم تبلغ الدعوة أه. أي أولا دعوة بينك يشتوا فأمره إلى الله إما نازاني لروج على ش خو ببيع عملنا على كسبتنا بهشت هماش رد يكي جوري لمورج أكان فتعبتي مورج زماني خو ما نبي تحت المشي ببيع عملنا الذي نال حتى لروج قيامة على إلا فيد أليتي أو أجر بروناوي أجر برويت ناوي قال لا سرتي توجت تباهشت سر عملك ومن كان منهم لم تبلغ الدعو فأمر إلى الله وقد علمت الخلافة في أهل الفترات ومن لم تبلغهم الدعوة الرسالية أزاني أهل فترة شونا وأهل فترة شونا وأويك دعوة رسالية بينا جيش تبي زوج برز كانم أم بابت الزور زور قرينة أم بابت كم كست هي قال لا بنا وزور لك تيابا كانا أبينين ما مصاي جورا قورة جورها تو أما ساعلاني شرح كردوا كسيت ما شاكل بهلايات شوا عذري يا بشريك عذري يا وجاهل يعني يجهل يعني نازل اول شركه ان كوتوتناري امام مسلمانه اما حجه جنله ايمه دعوه يعني ابن تيميه ابن قيم يعني علماء كيش اوان طبعا اما من لا اشكو بمن كان ها ككتهيمه باسه كان الانكفه بس اللي شيء خلافيه لعلماها وايه وتول علماء واينه وتوا اما اسئله خلافين يقرروا بكلامكاني شيخ الإسلام ابن تيميه بقرروا بكلامكاني شيخ الإسلام ابن القيم هروها الشيخ محمد بن عبد الوهاب هروها اولاد واحفادكاني قضاياك وفاقيه اختلافك يعني هركز لا شرك مرتبه مشركه هيك او عذر قبول نيه باجاهل اشبه لازميتها السرقه وكاقامه حج سر كلام يعني تاملوا عبر أستيكي. على التأريخي أم شبهة لكو هي فرق عن كردوه لو يكون مثلاً بلين ولا دو أم مسألة خلافية لا لا تأريخي أم شبهة بمعنى بعضه كان ألين لم تظهر هذه الشبه قبل عصر ابن تيمية ها ابن تيمية أم شبهة نبوة كأمسالة خلافية بين آخر أم حتى الشيخ فوزان جشانت بها كأم قضية قضية كوفاقية قضية كاجتماع إلى سر خلافية أنيا أو كسيك جاهل ببشرك مشركا جاهل قبول لا كله مسألة لأن كل من ادعى العذر فإن, فإن أقدم ما يستدل به من الأقوال كلام ابن تيميان أقرأينا وبقصة كانيان كونترين استدلالي بيكا سيد ابن رحمة إخوة الله بيكا أو عذر إياب جاهل ياخد لعصر الشيخ الإسلام محمد كور عبد الوهاب هند يقدر كوتل الشيخ محمد كور عبد الوهاب تين محمد عبد الوهاب بجاهل طبعا ان بو باسكال كل وبردي يا يعني أو, او او غلطك يا الله زماني محمد كوري عبد الوهاب موضوع على سر بدوش ودركوا كساني ككساني ضال ومظلم شيخ محمد كوري عبد الوهاب كجئ لقسكان بو كمشرك كافرنا كان امانه حتى كتابي شي لسر دركدن كتابي مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد سيد عنوان كتابك كبكن مفيد المستفيد في كفر تاريك التوحيد يعني العنوان كاك تشيك افريكا تاريك التوحيد كوت تاريك التوحيد او كسي كتوحيد تارك بوكوديتنا او شركه كافره كتابه اصلا او دانرا هو اميش كالبق كان محمد يقول عبد الله بداخه وكلا زور بي زوري او ان امر ناخ ريتو بويه امت انا لين بيخنا او كتابه بيخنا مفيد المستفيد في كفر تاريك التوحيد بيخنا وشرحكاني وشرحكاني بخنوا بزانن جون شيخ محمد كر عبد الوهاب كسانيك كوا كوتبيتنا شرك مشركه انا كا كافري كا انا ك وفي مشرك بانش زانن اما جوري يكم يعني محوري يكم لو جورك سانيك لزمان شيخ عدركون وشيخ رديانو بو كتابه دوهم بشيان اخفتلكا او انا كسانيك بن لين انت تكتبوه لا انت تكتبوه حقي بلام كان يعني ليه تيك شو بنا يا نزاني كحق <تصفيق> لو أنا لا طلبا كاني شغل درعيه ولا حسأ وأخوي تبارط على أنف اثنين نهشت بادعوي شرو بري شر محمد خوي أو لا دكاني كان دكاني كأم شبهاتاني لسر رواند نوى كنأخير أو أنا شيركن دعائي على الجيل دوهم در كوتن لزماني عبد الرحمن كري حسن واتا نويس محمد كري عبد الوهاب اما كم بلد بالبرهوه اقداربن ام شبهي داودي كوري جرجس بسماني كوري منصور اما انا هاستان ديسانه ام شبهي اندرس كردوا كاو اي بجلب كاي تشريك مشرك ني ومسلمانه موحده لما نشر دياياوا شيخ عبد الرحمن وكريكي عبد اللطيف اما انا لمصنفات كتب كان اخواننا ردي او داودي كري جرجي سعى النايو وعثماني كري منصور وإخمادي اوفتي أواني كرت وكي يرمت مفتي دياري النجدي أو زمان الشيخ أبا بطين رحمتي خوالي لبه وزور بجواني هاته نو موضوعه ومسأليك لبداية إما باسما كرت أهر رشني ينكرده بو خلشي دعي جيلي سيهم در كوتن إسحاقي كري عبد الرحمن نويش محمد يقول عبد الوهاب رحمة إخواني بواهر وهاي ابن السحمان أما أنا الكتاب ولا فتاه وكان إخوانا ديس أنا, أنا وكنت نور دان كراتين مت ما شاكل جيل بجيل تيا حرف اتنوش وبهات يا ودروس دبلة لسماش محمد يقول عبد الوهاب الجيد يدوها مجلسها مودادي حتى أمرش حتى أمرش لكتبه لصنفاتي كسانك يا بنين كل القمم الله لا بو اما شيخ عبد اللطيف وهروا شيخ عبد الله شيخ اوان يرمتي دريب و الا لا زال هرم انا لا زالت هرم موجوده تامن كساني تشور هن على انكاك تناب بو كسوب لرسول مشرك لبل ما جاهل انا باش اوان بعد يقامت الحجه يقامت حجه اقامه حجابي كبي كابي مجتهد بك بينما اهم موضوع اجتهاد ومجتهد كابي بك لكلامها لعلم النيه اواني سابقت وتماشي كي حجي خا قرانه بيغمر اخو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بل جاي هر كسب يعني يا يهوديه نصرانيه اجنبه بكافر توكي ويلي شهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى مجتهدك بيناله ها شنو جوابك قليل المرشه مساله عذر بالجهل <تصفيق> كبا ذكر غيا خلاف تيها وخلاف قال صدوق قال باذا كان كغيا باذا قال كافر بي باذا الله كافر نابه لا اكتب كان امره معاصره ام ابينين لكتك كاما باذا كريم خلاف النايده نبال كسانك كاهلي علم بن حرم مطلق باذا الله خلاف له مساله ها خلافه امش حميد لجو ادروز بو جيشنا تيغشنا ام ليو ادروز بك محمد قر عبد عبد قوله يعني ابن تيميه دو قوله غلطك اللي وياه كأنت خلاصيًا بابته أويه خلاف لمسائل عذرا قبلين عذر بجهل هيا أن أما دروس كراه وأما لكاتي خواي نبو إلا لو أصبيانا بالكوا باسمانكرت لو عصوراني باسمانكرت ما كرت لا زماني إمامي ابن تيمير رحمه خالبه و محمد كوري عبد اللابه أو أجي على وهذه مثل مسألة من قال إن تكفير الجهمية فيه خلاف على قولين ثم يحكي الخلاف ولا نسب ولا حد أما أوكوسانك قبله والله جهمي كان غلاد جهمي كافر إنما أنا يبغى الله خلاف تيا بعض الكافرين كردون بعض الكافرين كردون دوايش خلاف كنيته وبالكسانك إنما هو ظن خاطئ مبني على فهم خاطئ لبعض كلامي بنتيما حمّي لسلاساسك التي نجيش لك كلامي أو علماءنا واتي جيش آمان ك كلامي أو علماء دو دو قولا الله <مزو> يعمل على زمان الشيخ سليمان كري سحمان دروزبو والردي يا ووتي نخير وتي فرد عليهم أن المسألة الوفاقية في تكفير الجهمية وليس فيها خلاف كما في كتاب رفع الالتباس وكتاب كشف الشبهتين ألو كتابها كتابة ردي أواني يا يوا كتكفير الجهمية خلاف وقد قلنا نصوصه في ذلك في الفصول السابقة أوليرا معلل باسي وكالكتباتي أخوالي بيشوا باسي وموزوا عيكر دوة. وأيضا تصدى لذلك عبد الله وإبراهيم أبناء أبناء الشيخ عبد اللطيف قالوا أما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم سيركشان وتواء دعوى كردني بياو شاكان هاور بردن بوان هانا بردن بوان وقصدين فيلم لما دوش فهذا لا ينازع مسلم في التحريم هجم مسلمانك منازعي لسناك كأم التحريم أم حرامة والحكم بأنه من الشرك الأكبر فليس في تكفيرهم وتكفير الجميت قولا أولى باسك هذا تكفي لي أمانه مش لكن دوقا والهبي أنا لا سر جاميش كوا دوقا بين بابتنا كاتكئم يين الناوي لم موضوع الكفر بجهل كبعز عذر بجهل توك كلامي علماء بجواني خبرت بيت ولا موضوع كنجر رسالة يا دوري رسالة كتب يا دكتور ولا موضوع كأي بشيء موضوع كأي زر بتفاصيله بجواني أو موضوع أناك لين بدوبشوا موضوعه جي بيتر المسائل الظاهرة عزرت يا ناخوة موضوعه جي المسائل الخفية ها المسائل الظاهرة عزرت يا ناخوة بها بي مكسر بيزانية بلام المسائل الخفية وشانك شارون أمانة عزرت يا أخوة بكسر ك كي بي جاهل به ويني أو كسا بوترت كما بالفعل نزانا اجينا مسائل خفيه لشخص او بو فرقك او صفات لاني اوكسانك ايذ انه متمرس غير او قول بلغك حق لا او شخصا بيني او شخصا نا بيجاهل بي بي مسائل كان هذه بزانيه نسبيه بالنسبه للشخص كانه جاريها اشتغل سرتوتشيه خفيه او قبلنا زعيم يقسيبك حكمه يتوب لنا توقسيبك تو الى سنه وموضوعه بسلب حكمه كثير تيه يعني بس لنشتي كثير هيك زي قلقليت يا جاشا الان علماء وتيانه وكيكوا دور به لولاتي اسلام. دور به لولاتي الاسلام يعني مسلمان نشينا كل باديك يا انت اعظم مسلمان بوبي اعظم مسلمان بوبي يعني امك لولاتي كفر جيابه يعني مسائل خفيفه ها اجدار بن الله ما نشيا اما انا عذران بوهايا ما زين عذره كتشيا اجر مسائلي خفيبه او عذرك لولا نوى ان كفر كافره بي ان بي فاسقه بي ان بي اجر مساله خفيبه بلا ظاهر به حتى لشويني تشي دور مسلمان يعني مسلمان بو به كان مسلمان بو أم ام قضايا ظاهره انا اكبره اجر شركي كدوب بي أو تري مشرك بس مساله عذبانك الى أقادر يقهن نقطة يا بن، عذابان إلى سرنيا، كل قيامة إلا أجر إقامة حج إلى السرقة. جاء والله بعيد العهد ولا مسلمان بوا، مسلمان مسلمان بوا، شخص قال أو هل تي ما قال لك قصدك مشريكة بس عذابنا حتى أكو إذا كان دولة الإسلام يستتابعك، إذا كان دولة الإسلام يجنبه، أو لا يسأل كفر وشيرك أرواته لرشي إلى جهنم وبأس المصير. نصوص زور لرسائل كان الشيخ محمد كري عبد الوهاب رحمة خواه لميك أجريسان بقرة بور رسالة كاني كأجريت بور رسالة كاني كان أرجوتي بدوروبار لناو رسائل ك رسائل كاني باسي كردوة كحكمي ياو بشرك لسألك سنيك وشرك عن كردوة بيكون مشرك باسم فاعل نقبله والله أيو جاري مشرك نين هتاعكو بيتن أجانا مشركي كردون وچيتي او مشركن بلا امري ساليتان پيگيشت ايتري او هيچ حججه تا نماولوي اي مقتالتان كاين ايوا حكمي كافرتان هي كافري اصلي او كبي غيغوس اصل لهل جانجي كردوا و ايوا مالو من حلال به او كات و ايوا فين تا الحلال به مالتان حلال به و او رشتبه تن بول ولا استل سرشيرق هل داق ببيتن حكمي اصلي بوكرتهم ومقاتله شي كردون في <تصفيق> باس التي تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن زور ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من بين المسلمين الذين عندهم نوع من الشرك وبين المشركين الذين لم يعترفوا بالإسلام، آي فرق هيل نيوان أو مسلمان كوا نوع للشرك هي هيا وأو مشركان أي كوا اعترافاً بالإسلام نكردوه واضح سؤالك، فرق هي اوانيك لناو خلطيها بيانوتر المسلمان وهروها هندق لانواع الشركية انها ولقال او مشيك انك اعترافيا باسلام نكردو لجوابك هالي لا فرق بين من يرتكس في بداع الشركية تخرج من ينتسب للإسلام منه وبين من لم يدخل في الإسلام مطلقا في تحريم المناكحة ومنع الموارث التوارث بينهم وبين المسلمين ولكن بينهم تفاوتا في درجة الكفر والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم هل فرق نيل بيننا فرق نية بين كسي كبتناو بدعي الشركي كوا او كسي خوي باتال الاسلام يدراب دال الاسلام كخلفي انا للمسلمانو مشرك طبعا هو مسلمانه ولا بين أو كسي ك مطلقا إسلام اسلام لويك هر كان كاننا بجنيان بدريته سيريكا أجل شخصك أيود يا رسول الله يا عبد القادر نابتو كتي بيته شكو كتا مسلمان او مشرك قوي جري حرام يتردوا او مناكحه ومنع التوارث نابي ميلاتي لور بيجده نابي ميداتي شي بدريته اللي مسلمان بينهم وبين المسلمين ولكن بينهم تفاوت في درجة الكفر والعقوبة ولم لدرجة كفرة كتفاوتها كاميا كفرة جانزو كم ترى هردو كان لدائري كفر الشركان والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم فمثلا الأول يعتبر مرتدا عن الإسلام يستتاف إن تابوا إلا قتل ليردتي أو كسيك مسلمان بودعاب بلا يا رسول الله بك يتناوو شرك أو بمرتذ وأمك أم كثيرا استتابة أكريا يعني دعوية توبة لأكريب يقول أنه كافر مشريكي توبة أجنات كوجين وماله لبيت المال لا لزوجة أعليه مالكي يقول كيف؟ ببيت بو المال بوجن من أولادكانين بوجن من أولادكانين لأنه مشريكي ميراتكي ناتشي أخوار خوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله هر كسيكوا دينكي خوي غريب كوج مرتد بو بكوجده. والثاني يدعى إلى الإسلام فإن استجابف بها أو يدو هميش دعواء أكريبية بمسلمان يعني كدعواء أكريبية بمسلمان يعني تينيا كافرة ولا مسلمان إلا شرع جهاده وقتاله كساء الكافرين أو أوكات جهاد مشروع وكوهم كافر وماله أفئ أو غنيمة للمسلمين ما عليك أبيبا أبيبا غنمة بمسلمان إن أخذوا في جهاد ولورثتي من أهل دينه إن مات في غير جهاد وبورس تجأتي لآل دينك أي خوي يعني آل الشريج أجر بوخوان مردن بوأولاده يعني خوان ميلاد ابن ميل ميلاد أجزية وبله إلا أن يكون المشرج من آل الكتاب والمجوس فإنهم يقررون بالجزية إذا التزموا بها إلا أجر أهل كتاب آل كتاب يهود ونصارى ومجوس أمس أنا جزية ليورجيرة غير أمس أنا جزية ليور ناجيرة يا مسلمان بونا شركن وكافر بونا هي أوه لدان أنا يعني, يعني خلتي يان كاتب بغي كهو الاسلاميان اهل كتابا يعني اهل كتابنا اگر اهل كتاب مخيرك للبني مسلمنا النبي يا جزيه ايال يدين اما اگر اهل كتابنا بمجوز مجوزنا وامكث شيء لقالك يا مسلمنا بيه ايال اتين فتجزي له ورناجيره اذا التزموا بها عن دينهم صاغر اجل اهل كتاب اوليان ورجيد الجزيه والا قتل عند القدره على ذلك لقوله سبحانه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين دين الحق من الذين أوتوا الكتابة حتى يعطوا الجزية تعيدي وهم صاغرون أو آية كيدر باري جزية وبدأخوا كأمر زر لمسلمان بناوي داعية أو بناوي دعوكار أو أنا بدأخوا الشرم كان باسي جزية وسرانة كان باسي أو كان كعقبان لسرى بدأخوا أو نصي آية آية جزية بن نبي سربرز بن نبي صاغير بن نبي بن رزيل بن عمل دولة إسلامة طبعا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوزي هجر، وبيغمسهم سهابد بول بخاري كواشيكر دوا جزية لمجوز ورقتوا، كوا تي يهود ونصارى ومجوز جزاهله ورجل أجر مسلمان نبود، هم بس زليلي دابنيشون، نا بس سر بزي دابنيشون. أما جوابي لزني دائماً ولو موضوعياً، جوابي ترى من زوره بالنسبة أو كساني كوا كونه كفرة وأم كسفية وترك كافر واستتاب أكرى أجرته وبيكد وإلا لي أدريه. حركة سبكة يتناو مري الشركة وا أتوى أنا او فصله أو فصلة لكتابي عارض الجهل برأسه فصل الداهمين زور جرنج ابوه مو أبراني كلام مجاليع درس علينا يعني بخ عن آني شد بزالن بقرأ نوبه فتاوي لجنيه وفتاوي علماء دعوين نجدي ولجنيه دائما وشرب بن باس ولا سر شرب بن باس بزالن فتاوي لم كتابة شن فتاوي هي درباري أو موضوعة يشيل فتاوي كاني عليه سباد بواه يا انسان جاهل كامر موضوع الجهل زور بوا خلق بحساب اخويا الجاهله بامور التوحيد والشرك وبا بتانا واكوننا والشرك واا اوكسانا اي عزل ان بو هيا اوانا في عن بوتري في انو تريد اوانا مثلا او انا, أو أنا مشركنين اوانا كافرنا بن اوانا النزان تمشكه سمرت بفتاواني شغله فتاوانا له يقع كثير من العامة في جملة من المخالفات القادحة في, التو في التوحيد فما حكمه مشاهد بن بازل زور لخلشي عوام أكون ناو مخالفاتك زور لمسألة توحيدة يا رسول الله يا عبد القادر يا غوزي قيلاني نزركن بقبرتيا كان بقبرتي وتيكن آية حكم أمانتيا وهل يعذرون بالجهل آية بنزانين إخوان عزران أدريته بأن بوتر كافرنين أمان مشرقنين وحكم مناكحتهم وأكل ذبائحهم آية جنو جنخوازي لياني یا پیدانیان یان سربرال کنی دستیان شکم مزور کرند؟ ها ما ما بس لواک اگریشک بله یار رسول اگر حیوانی که سربری پلوری چی سربری دعوت کی بود کدی با حیوانی ها بپلوری تواني بیخوان نه تواني خدا نه دخول مکتالم کرما آیا تواني آمانه بچنام مکوا شکم ما لجوابك لمن عرف بدعاء الأموات والاستغاثة بهم هركس الناس بوي كوا هاواري بردو بوم ردوان داواوا هاناي لليك بردون والنذر لهم ونح ذلك من أنواع العبادة فهو مشرك كافر لا تجوز مناكحته امكثه مشريك وكافر ونابغ نجخازي لقلابكره ولا دخول المسجد الحرام ولا معاملته معاملة المسلمين ناب بتتميز الحرام ناب معاملة مسلماني لقلابكره ها ولو ادعى الجهل باب جنان نمزاني وبنزانين او انكدو حتى يتوب إلى الله من ذلك ابي التوبهك لو شركه بباب مسلمان ان جاء اما قول الشيخ بن باز بقوله ايه يهنيت ولا سر او لسوره بقره ولا تنكح المشركات حتى يؤمننه ناب تجني مشركه يعني ادي بزام مشركه إذا كنت أفرأتك بلا يا أغوزي جيلان يا عبد القادر يا فلان يا فلان يا فلان هما موحدة يا مشرقية هما مشرقية كواتايتك ولا تنكحو ولا المشركات حتى يؤمننا ولا أمت مؤمنه خير من مشركة ولا أعجبتكم إذا كنت تقول باوردار تبخوا زباشتريك وقل المشركات كتنة جوانيش بيو تنة بدلشت بي ولا تنكحو المشركين حتى يؤمنوا وجل وجوازي لقال <تصفيق> مشرك انا ما كان ما انني حتى مسلم ما ابن ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم عبدك مسلمان باشترك لمشركك با بلايته شو تشنجوانو بقدر الرزق <تصفيق> او اش تعنيها بلا ناكم القايه وبار دار وخا نسب وحسب ايش باش مؤمن ومشرك واتى قصدك جاك ابن ولا سر اساس ايمان وكفر الشيخ امشت انا بقى حتى اتسر ولا يلتفت الى كونهم جهالا اور نادرته بويكال امن النزان بن بويا بل يجب ان يعاملوا معاملة الكفار حتى اتوب الله من ذلك ابوم معاملة كفار انا قبابك فتبسل بو بوفته عليك استباسمك كسك مشهور بابوي هاوركات غيري اخا نظر بو غير اخا قلا اجربه غير اخا المهم اعتقادي باموات هيا لا جل الله ما شاء جا دار بها بهماش شيء وأوانشي ككفر أمره عصري خمان يعني هي. لا اعتقاد بعلمانية وبلينينية وبماركسية وباشتراكيت وبقومات وبهمطواقي تكانتي أمسر زمينة بهماش شيء وحكمك هذا لا جل حكم يعني حكم يعني هويا عليه أما ولا بلاي ولا نزانا شو كم مسائلنا مسائل, مسائل ظاهراً اشتكين نابية كزنيزانية إنسان يا موحديا ما له دعنة تجاوزناك اماش فتاوى الشيخ بکوه باز مانکر دوست دارم نه فتاوىی طریقی است درودیجه خانگاریم و باسیب کن تو آن بگرند و با آکتیبه لو فتاوان بکن و به موضوعی كشف في لموضوع العذر بجهل كي لا شبهات كاتوا الشيخ محمد كوري عبد الوهاب رحمة خواه لبلا مفيد المستفيد في كفري تاريخ التوحيد ولا كشف كش في شبهات زور بجوا يعني باسي كدو ولو باسي أول كافر ومشرك أو كسيك بكثير أمور الشرك وعذر بجهل قبولنيا ااا الله يلا جهل نزاني نكى عذر آياتي ولا كأني كن هل مسلمانة لا ولا ولا كش شوني باسي عرضا يعني بتفصيل أبيني لو نقطيا بعسى نكردوه، ويا هند يا كاز ينتشيل يا كن معناك أجرن، ألين على أساس كلامي تريه، أدبقر ربو كلام صريح كاني، كتودتين جيشتوي لو كلامي كشبه ودرزبوت جاية، كما بستي تجي أو النبوة كابراه كافرنيا، وتوتي كافر يا كنية كمن قتالي يكسر لغلابكم، أما كافر مشترك ككل بدايات أكو تتناو كفر الشركة كي. او منتهاي بابتك خلاصي بابتك اي اواني تواني بيت ما اخواي قرأ لما قبولك وشي برساري لم موضوعات واني برسار كبرا <تصفيق>